وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم, ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم شنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً